والمؤمن والمؤمنات تقبل للصيام والقيام والدعاء وجميع الأعمال الصالحه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً يقول الله سبحانه في محكمة نزيله بعد عود بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي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 فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم ويقول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون يهدكم ما يهدين الصلاة المستقيم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم الله يطعمنا الحلال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم الله يكسنا لباس الطقوة ولباس العفة والحياء يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الدنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم اللهم أغفر دنوبنا ودنوب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا دري فتضروني يا عبادي لو انولكم وآخركم وانسكم و كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو انولكم وآخركم وانسكم واجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخكم وجنكم قاموا على صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخية إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلو منا إلا نفسه ويقول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان يبلى كما يبلى التوبة الأبيض فجددوا إيمانكم بملاقات بعضكم البعض وفي حديث فجددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله الحمد للب سبحانه الحمد يليق بجلال وجهه وعظم سلطانه سنعام لك نديس أكبر نعمة في الوجود نعمة الإيمان بلد من الله مؤمن يعني يوحد الله سبحانه وتعالى في خير الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنت في أعظم نعمة هذه نعمة بسبب هذا الإيمان الله سبحانه وتعالى يعني يوفر كل شيء يعني يوفر الساعة للدراحة التمأنينة في الدنيا وفي الآخرة لأن, لأن مقصود وجودنا هو معرفة الله سبحانه وتعالى رب العالمين يوجدانب لمقصد عظيم يوجدانب بشكتن السنة وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يا ابن عباس رضي الله أنهم يقار يفسرت إلا ليعرفون فالله صحى الله تعالى ويجدانه بشكتن السن منايون عنه أفضل النعمة وهذا هذه اللعمة البيت اللي كانت السمارة نحمد رب السس كثير من الناس كثير من أحبابنا كثير من أولادنا كثير من إخواننا ماننا ندرككم شهر رمضان ولكن الله صحى الله وسلم قدر أص ومنهم أصبحوا في عدد المرضى ومنهم أصبحوا في عدد الفتن والأحوال ها. ولكننا نحمد رب العالمين نحن في, في, يعني في عدد يعني الأحياء في عدد أهل الإيمان في عدد الصائمين في عدد المساجد اللهم نزدنا ونطقصنا اللهم نقبلنا ونستردنا اللهم نعود بكم السربي بعد الآطاء نشكر الله نشكر ربيك لك المؤمن نشكر ربيك الذكر ربي أشكر ربي في أحضارك في بيت الله في أخي البقع ما شدي بي ربي عالي في هذه بيوت على الأرض المساجد وعمارها زوار وحق على المزور أن يكرم زائره نحن في ضيافة الرحمن مالكنا خالقنا رازقنا الذي بيد حياتنا الذي بيده نباضة قلوبنا الذي بيده أنفسنا الذي بيده رمشة عيوننا الذي بيده أولادنا الذي بيده مصرنا الذي بيده المغفرة والتواب الذي بيده الجنة والنار هو الله سبحانه وتعالى فربيك القارض يومين نتعرف على عن عني على الله سبحانه وتعالى ليس على وجود الله وجود الله حتى غير مسلمين يعرفون وجود الله حتى اليهود حتى النصارى حتى المجوز متوزير غفصا في الشدة فوق البحر في السماء في الجو أنا يقع هذا مثل يقول خاطر يقول مس مس دعونا اتقلنا ربي آه بون ديو بون ديو يا عرفوا بالي بيس الكريم و لنا ولكن الشي نخاطف شارو نحن كيف نتعرف و على صفات الله صحى تعالى من الراثق الله وحده و شريك له من الناثع الله وحده و شريك له من الدار الله وحده و شريك له كل ما سوى الله صبح و تعالى مخلوق ضعيف محتاج لا يكسب لنفسه لغي ولا لغيره نفع ولا ضغء إلا بإذن الله بيده الفعل بيده الأمر آه. والله غالب على أمره لا تأخذه سنة ولا نوم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء العالم إذا أراد شيء يقوله كن فيكون هذا ربنا سبحانه وتعالى لا إله ما قبل كل أحد لا إله ما بعد كل أحد لا إله ما يبقى ربنا ويفنا كل أحد آه. آه. كل من عليها فان ويبقى وجهة ربك ذو الجلال والإكرام كيف يومي النزيد في مالي فتر الله تعالى ماني؟ في التدبر في عدم مخلوقاته ربي في كتابه يتوجها مغ إلى مخلوقاته خاتي وغزار في المعاصي في السفور في الغفلة في الأفلاء في الملعونات في العوري أني لا ربي يخضب غفز نشي النغلاء نشي المؤمنين تتاونى من الدين تتاونى من القرآن تتعوان نوضع صور محمد صلى الله عليه وسلم تتعوان نوضع نفلان تتعوان نوضع نتجسوس تتعوان نوضع ندغناء تتعوان نتظهرين قد أنت شعن نسنت من يقلنا ربي جيتنت بعد آوات بالله بسرعشين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات يقول لألباب الله لم يجعلنا من من هو الألباب؟ قاعدت يدون العاقل هو من هو عند الله؟ أولو الألباب رب يذكرت مجموناه إن هذه الصفات وليس ينتهي القرآن إنها الصفات خاتلها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها دباتنا سبحانك فقنا هذا بالنار هذو ما أولو الألباب أولو العقوب يعطي الطاولة من تتسعمل ما إلا ذا عدم ربنا والنار بلد ماذا الجنة الوداء التمورت ليمانس للتعرمس النبات الأصجار كل يحضر ربي هذا عدد ربي رحانه تعالى كل شيء شانس بديع ها هو تعالى و تسببنا هذا فلسفة لي الشران الذي يخلص ربيه خطر شانس كل شيء شانس بلادي يبهاء أمني بلادي تفولس بها أمني التفولس تغط أمني اللواتني أمني بلللوش تارمونت يبهاء بلللوش تارمونت كل شيء شانس يخلص ربيه بها شانس نعم لأنه الخالق البديع سبحانه وتعالى فارب العامي قال غزرت وفي أنفسكم أفلا تبسرون دتني ريمان كما آية من الله نشين آية من آية الله سبحانه وتعالى. كنا وحد الوقت في العالم الأزل لا نذكر رب العامي جاءوا يجمعنا ويؤكل جميع الخلاياة الإنس والجان يجرق المحشر في العالم الأزل ثم الله سبحانه وتعالى خطبنا أهل السبب ربكم قالوا بلى كلنا جميع المخلوقات جميع يعني البالائر من المخلوقات قالوا بلا انت ربنا انت خالقنا انت رازقنا انت مالكنا وما سوىك ذف شيء وما سوىك ضعيف وما سوىك مخلوق وما سوىك يموت ثم الله سبحانه يقدر كذلك اجانا في اصناف الابات ثم رحم الامهات ثم رب العامس فانت عدس ممتنا والحمد لله ثم الحمد لله الى الموت وجدنا في بيت في بيئة لاحظني كانت لله الحمد لله كاش ما درت دوما كاش ما درت طانخ باش ربي يخلق في بيته الاسلام رزقوا في طواني ورقد ديما لك مع الوالدين دي بشلمان هذا اللي تبش بشنا اللهم لك الحمد والشكر من شميت النرمك طوانص قالوا علي بالله يحل في الجنس ديدان الجنس ها هلكوا ودون نصرى فمن لا يهن شينع القناص القمر تحت والدين مسلمين هذا من فضل ربي اللهم لك الحمد والشكر كل البلاد من يسغل أنتو ويغضب ويحلق إلا من التوقاس محارم الله تعالى ولكن يدعو في الإيمان المحارم من التوقاس أنت الدنيا ستطم ننقذ التالي تنسي في قلوبنا الدنيا الله ما خليش دنيا من قلوبنا الله ما شغل في قلوبنا والدنيا في أيدينا إننا بسمك الحديث من أصبح الله الدنيا يصبحوا في الشيا لا صلاه صبح مع الجماعه لا صلاه وكل لا يسب على والديه لا ي... لا ي... النسال الهم الشيا ماشاديشوا هم, هم اللماع المنافق همه بطنه و حرشه و والمؤمن همه اخرته اجل هم مش الدنيا باشريك فمن اصبح همه الاخره و الدنيا استغفر الله الله وشمل وجعل فقراءه ما بين عينيه ولم تأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له ومن أصبح وهمه الآخرة الله يجعل منه جمع لله شمله وجعل غناه في قلبه آه. رأس القناعة رأس الغناء القناعة رأس الغناء القناعة ليش قال غناء وجم القناعة كل هذا يأخذ أشخاص قناعة كل هذا الدنيا وما فيها هذا يكمل كما يغزو القمر كيف يغزو المريخ دنيته تضيق خفصن الكفات تضيق خفصن لا تكلب ان يقول ان الله يغزو قلوبهم بالإيمان ومن أصبح الله همه جمع الله وشمله رباسي بارك الوقتس أسي باركي تليس أسي باركي تسيلنس بالسن خطوات يحضرت كلش بالسن عمر يوض كلش بالسن ويتلي يوض السود ربانك سيصن جمع الله شمله و جعل في قلبه و أسله الدنيا و هي راغمة امتعت قرس و أنت لحكت انت لحكت تعطر قول أما المؤمن امتعت قرس و انتهت تلسل قرس اللهم لا عيشه إلا عيشه الآخرة الله يذكره الحبيب و صلى الله عليه وسلم فارب العالم من وجدان رجل عربي عجمي ابيض اسود حتى نخرج من هذه الدنيا ويقن على الله تعالى فلشهد على الايمان فربي بينا ماشي كتابي العزيز كيف رب الايمان وكيف رب اليقين في يعني قلوب الانبياء والرسل مات هذو تبتل ماشي الشد تاع القلب تاع الشد تاع اكتب من العاصي ما يدخل هذا الشاخصن يعرفوا ما يعرفش شده ما ذاك الموت مصيبه بسمس مصيبه مصيبه الموت ايش دفتور بغني تباديس ويش اشتسع محني حني تفضلاتي الحاجة اشتما خضان وزيوة انا انا اولا دفا لاش شعر سامختني لاش العنفار لاش شعر فار اختني القلب في القلب يخرج اذا كان القلب مليان بالايمان يخرج الله يخرج الشهادة يخرج قرآن يخرج ذكر الله هذه امارة السعادة امارة القبول بات الدنيت اقول مكين كرسي الدنيت ويتفق عند الموت التوعقل تلق الناس سهاتوا ولا الناس يفاعلوا اشتب كم من الناس موت نكفر كم موت من كم موت نطيحن كم من موت نتزقق عن الدنيت يقل يتمثل الزقاء لمخدع لمخدع احترام ما خدع تكالي هامت حلو اللي بخدار قلو الهمس خلال الهمس الهمس طاعة الورد ينس خلال الهمس الدين ديالنا مات غادي نهمس درقان ربي سبحانه وتعالى فكدم الا الاولاد دي القلب محتاج باش باش كيتكون ماشي كنغدا الجسد ماشي كنقتيو مين الفطور راه الجرم ماشي ايماو كذلك في الليل ماشي كتهرقل سكتت نهار قمت تراب على غلنا دي سنه السكام اللي شيرشرات تشال دي سنه صف في الحجر صف في الحجر صف في الحجر, الحجر. صحابه الدين و ربى قنات غاه نجو عديس نشي نسين تاديلت و ربى عدغى ججو عديس في غزوة الخندق صلى الله عليه وسلم اللام عاصل الضلام سلس صمد لعداء الأحزار دورنا فسنوكل آه دو كلاسة تصادفتني كناو ضغار نجوات و جوات رسل العيان لش زقال نسي صلى الله عليه وسلم يبد كادومس يوتيتي تام زوات يفصادق للنور فتحت فارس <سؤال> <سؤال> نعم اذا فتحت فارس يعني يعني الصحابه فارس تلقي الروميه ومرتيشيامس في الثالث اللي يفتحها نور اللي يفصل الرامي عشان ما نتحكمنا دعيه الروز نحتاج يقعد فقير عشان هي ها خلاص ما مليكنوا باش نيجا بون نو باش والد فلس ربي واش محمد رشيد فسي النور يفق يظهر ضده هذا غزر الفوق هاو. بطل النبي صنع حجرين يودر, يودر المعدني باش يكون تهوص باش ينتفى بشكل بسين فيشي يمدور باش كده وطال معاش بسين الدوران باش كده الله خسنت ناسات يقول النبي صنع يفو لو صغير كل جولة يملق معاشن الناس ملاوي شمون سولس وتنسقه لاش كلا يرى كلا واش بيبلي كاريما الحمد لله مدر ما مكانش حتى الزيت الناس يأبوا يتمنى نابسهم في ذلك الناس همشهم الزيت همش عالم الضو الناس كون احنا الزيت كون الشديش باش كننش باش كننش عالم الضو الهيلات بل الهيلات في شهرين ولم يوقف في أبيت الرسول ما نار كما البرمي والدوزيام وشلايت وقهوة والحطات دو صوديت جنوان الله ما الشكر ويجي ونطرقس من كان في نعمة ولا بشكر خرجه ولم يشعر لا يتكون حاله الله ي والله اغرسيت لي غسر يا غسر قرآ بدت يجي ونبت السوفة تقول اتن ربي خالد الريالي حفظ خالد الزيني حفظ خالد الشبيب تحفظ ربي حفظ سوريالي تسحط اجدو عزامك بدت تجي ونتشب عبر باش وتشوفها هناك خلص هنا قبلها الله مجعلاني الشاكرين فالله سحى تعالى رب الإيمان ولو الأنبياء من يوم سيدنا على إبراهيم عليه السلام بدت شدته رب الإيمان بدت سليبتلاهت يعني بسروا الوقت سيدي سيديسون نمرود وفزا ذلك الزمان يعني ستوى غايت نوى الزمان نمرود يحكم طامورت قاعد نمرود نعم. فيكفر سيبراهيم عليه السربي إبراهيم عليه السلام يجري وصل حاطر ماشين سن شمون؟ أيام وأيام يجري وصل حاطر بشكة حركة عليه السلام كونش يضدس النمرو الضدس، آزر ضدس، بابه الضدس مماز ضدس، يجب العاس ربي قلنا عز ربي سبحانه وتعالى فتسنى فاردس جلس القيود باش كدك نتفوت المجمل كونش يزهر كونش يتقل يعني عادي عادي عادي قبل قلت ترنص وتدحرك فتجلس المنجانيق الشيطان يلهمتن اشترث المنجانيق جنت مين منجانيق ازننت في تارقيين النار في ترك التواني ازدس الملكين ملكين طلبنا ربي الله مجعلنا في نصرته في نساط عبدك ابراهيم خليلوك إبراهيم الناس رحت رحت انصرت ليس سنة الله الله سبحانه وتعالى دماني إبراهيم عليه السلام الناس ملك الم... المياه ملك ال... أمري برع أطفق وس... يعني السجنوت ولد الناس أمري شي ملك الرياح تفوت وتزمع النمر الناس أما لكما فلا أما لكما فلا حصبي الله ونعم الوكيد اسبي الله ونعم الوكيل ربار اسبي الله ونعم الوكيل من قلوبنا عند الشدائف عند المهم عند المصائب آه. فالله سبحانه وتعالى الخالق الديام السبار يخاطب بنفسه سبحانه وتعالى النار أن يا نار كون بغدا وسلاما على إبراهيم الله أكبر أحلى أيام إبراهيم عاشها في النار في مكان دلنا الله تعالى والعزه لان العزه والجله بيد من بيد الله يعز من يشاء ويدل من يشاء لو تسع جميع الخلائق ما ما تغايلوا بنا بخوزن ادخل في فتره باش يحترق يا يموت يرجع رماد اما الله نحن الله ان المخلوق والحياه مخلوق والموت مخلوق ويتحكم فيهم واحد والله صح خاطد ملك المتحكم خات تفوت تحرك خات تقعد تجا هذه توني دي قمشرة من الله الله نزع صفت الحق من النار تحرق غير إبراهيم و وسلام على إبراهيم فقال أحلى أيام حياتي عاش إبراهيم في النار سبتت ذلك لأن الإيمان في قلبه شان السيرداء خات يغرز دريالي سمع تسفوت خات يغرز البومبي تيو واتن فان سيكونت سمع تسفوت خاطئ غرس ضد المعارف غرس العلاقة قوية بالله سبحانه وتعالى غرس الإيمان الله يقوي إيماننا نعم تمر بالعالمين الشناد وراثم عام الميس اسماري عليه السلام بعد الغياب اسم الميس يكريت في وادي غير يدي ويش تنتا مراء وراضيع يقسهم خارج يعني لش لن نمدن لن يقن معاش لن يقن وامان أمر الله شي لك أنت قلق صارونا ياربي ياربي يجدع راك لا يدق خلص العديد يتغرط العديد اللوغ أمسو اللحظة أمسو التروات أمسو كلاش بيبليك لك أنت قد سيدنا قرام السلام يشد صار أمونا هاخر عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام في واد غير يديزر يجبالك هلأ لا سجراء لا نبتاء لا بشر لا ما نول قيمان ديني يبدأ الحليبين الشف يقدر الحليب يقدر الزات يقدر يبدأ, يبدأ الراضع يبقي لكن في سنة الراضع ماشي يتغرت ميل مص يتغرت, يتغرت مما تسمى مما أستثى وجار بابا تبدأ التالي الصفا والمروى أولا دون دون دون دون دون تالي لعد تغسر يقول القافلات قل ولكن موجود قريب موجود سميع موجود بصير موجود الذي لا يخفى عنه خافية موجود الذي لا يطلم أحد هو الله سبحانه تعالى. يا جبريل عليه السلام امين السماء اضرب ضرب لا كبرس ريكتيل دا ريكت مينا قرقب ما زمزم يتبع لا اله الا الله والله جعل في عبد الماء جميع الصفات صفه ديسيا والدمعاشيا علم ضد دواء لهنا كل شيء ديس ما زمزم اللي ما شرب له تعا موتمه وشفاء ثقم ربنا صلاته ناسي ولي حج رباتي بالله الحج في هذه السنة الله قادر يعني هكذا أنزف دلني الخطرات ليس تجوه منهاشر ربي بالك دي سنة دي ولد مين ما ناسك الحج والعورة عدم شان ورخسان وعنده حاكم الحكم يهر ولكي مثل ولك. يلا طلع سبع شواب يطلع ويهبط جمع لعر الحملان دزمع لين خطوات مباركه خطوات الايمان بالله خطوات الصبر ها. بعد قالوا مجتو يا سيدي مار ابراهيم عليه السلام يا تاع الصح عليك نفخت تكفت ليك كلوزوري ليك قلت ويله يزدم برشا باش لنا ليك رمضان صلي بالله من مش كاش غالصا بتسيني مميس بتسيني اسمه عليه السلام رباني اشتار باي خطيبو غلاس رباني اشتار باي وطاعتنا ربي غير اعطيك صحاق الباصار غير اعطيك صحاق صحزيني صغيرين تصل لغنات غير عمرتهم الشيء داخل ربي, ربي. دا ربي ما اندبحك ما اندبحني وانتوتوني شدوني قح شنغرزوف ريش نشاتل الملفوف التسع رباني افهم فاي بتسيني الناس افعل ما ت ستجدوني إن شاء الله من الصابرين تربيت ممّة حط الهامي التربي أخ مان لي وانا تفضي ربي قوذي ربي أتكر ربي اتفذي ربي سدي سوعة من تربي مستعد؟ هو ربي ربي إنا بيد اتبح اتبح أطعي ربي داني أزوغ ربي رئي غادة غيفي خلما تعصي عدم تعادم تعادم تعادم تفضعات الله ولكن حاش الله سبحانه وتعالى بشكل يخس دغراس يخسس يغرس سولس يخسس ستسولس خلبي بدايت تشلغفس قال ابني ذراعي ليمين لكثل فيكم اللي يقولوا بأموني وبعد يقولوا لخبرشين يا أخياء لكثل فيكم ما درواء تحموا ما أقوش تباكر تلحموا لي باكر تلحمو عبي هي. عباني فهم هي. انت حاكم في روحب انت ماركش دام الرحب باش دمون غيرك فهكذا إسمال الله السلام يستسلم تكملهم مهاجر. تفضل الهاتف تقرأ سيارة ده جديد تفضل بطناج لغالب ربنا اخصاموا اقلبتين الهاتف سوموا بالعلم لنا ملة أبيكم وإبراهيم عليه السلام ملة أبينا إبراهيم في ماذا؟ سبتها وفريش تساءل من فوف ملة أبينا إبراهيم في التضحية نحن أمة التضحية تضحية لطاعة الله تضحية لعدى كلمة الله رب اغنفها سد ديوتي دي ماربش كتغرس الموسي يمسد السمسة يضربوا على حجرات تفلق قيل في الأول يضرب نتابج الناس لكي تغلص السوج الناس وشروع مص يشتغل عزل عقب الناس هي بسوجة بسوجة ما تضرب نق العذر بالله ويقبل لقبال لك أسوات الطوانك والأنتمارت أدرنق أدسغل أدسغل أدسغل سيتار الطوانك أدغزر الموسيقى مالحباس عمر الله يشتج الناس شروع موالو لأن السكين يدبح ولكن الله يدبح الله نزع سيف تستضبح من السكين رباوه لي مانا شماره النقصة شني غزره رياليك يوضر تقصيك يا, يا أخو يا ديرنيكري قاتلو لك عبزير قتلت تقصيك بطر بطتا رياليك ربي يعني ربي اسمي ربي اسمي تقي ربي اسمي ربي يرزقي ربي الحمد لله باركي تاروك. ربي شو تشيد اما قوة يعني الله اخفى قدرته وها لا ربما ما يقينه فكذلك كلمية الدبح وطرفة عين ربا سندوش دبح كبش من الجنة قيله وجه انتشين جميع من كان في مكة أكل من هذا الكبش ومن ذلك الكبش الله جعل البركة في لحم مكة شا عمري عم يسوم ديما توفر مكة ديما يبارك سن ربا يسوم من ذلك الكبش من تضحية اسماعيل عليه السلام نعم فاليماني أضمه فيمار إبراهيم عليه السلام نتترواس في الأم نهاشر فازل الامتحان يتوقف ناربه سبحانه وتعالى بذلك بالإيمان ثم يتوقف نارب موسى عليه السلام موسى عليه السلام من مرس إيمانها قال علماء إيمانه موسى أعظم من إيمانها في الزمن في العون العامة والله يتوقف تجل جولة غرس جنود تجل جولة تسجل تزنانيا أتشمرا عديسة تغزرا عديسة كابويا أتسجل السج ومليا هذا لا يريد أغلاس يتفور يا تجد بعقيقة تجد بعقيقة تجد بعقيقة تراوات أمليا إن الله يمهل ولا يهمل فهمونا من مسلم موسى السلام وانتهت كدس دخل السحر لا نسأل إلى رأي ولا في عام ويتري والغرس في كل عام من أغل بني إسرائيل تستعبديت تسلسك في الفرعو فرعون من عشية الأخباط الشت غرص الدكرة البني إسرائي المنى والخدمان من هذا عاد يتسكلاف النار في في عام ويتري والعام الغير ويتري لا يدبح العام الغير ويتري يقول سيدنا هارون عليه السلام العام الويتري يقول دموسى عليه السلام يقول دموسى عليه السلام ربس يوحى إلى أم موسى فإذا خفت عليه في اليم إن رادوه إليك وجاهله من المرسى علينا إذا لكي خاف على البركة زيدي لوحي في الخوف لوحي في الغرق لوحي في النيل لوحي في البرد لوحي في الحوت لوحي في كل شيء توت القدس خدقا يمارو منيش الأسباب الموت محاطة محا على موت عليه السلام يا طفلي راضي يتفور ماشي يتطض أجي السندوق كريت الواد ربي مات يصول القادر المختدر البصير يصوقة الفرعون تفضلتي فرعون إلي تنجم دير حاجة ديع لأنه ما تنجم ولوه لي دير ربي ربانج ليقينو شمر ناصل جوهنا هذا طفلي شمرت الفرعون يغزرت يغزرت هذا هو مولاد عوتي ولكن باش يدير له حاجة مين الجمش لأن الحافظ من؟ الله الحياة بيدي من؟ الله الموت بيدي من؟ الله العزة بيدي من؟ الله الدلة بيدي من؟ الله موسى في العزة وفرعون في دلة. معا الجنود معا الاموال معا الاراك معا الحشم معا الخدم ولكن في دله لان ليس في امر الله نعم لا. لان العزه فقط للمؤمنين بانش ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين لش نشد نشك العزه, العزة والو انا اربعه الشبابوني فهم بالعزه صراتيتشي العزه صرا كوبها واش نحلف نعم العزه السيكاس دغنا دراي والو العز صديه هاد العلم خرجت فهمش ولا ما حبش يفهم سنفرغ لكم ايوا اتقال جاي معكم لي ما حبش ما زال يفهم مازال يفهم من ولا فهمات عا ما الله يفهمنا هنا الله يفهمنا هنا ونتوبوا هنا ونروحوا ربي ينضخ ها سيدنا موسى عليه السلام اصبح داخل فرعه الله سبحانه وتعالى يشاسق قلبوك يصل تربية صفير عنه يقلبه كاس موسى يقلبه كاس ترغمه يتزنزل شنعه بلها تتغرز نبسك زي ممه بلتك تستخدم دهليس ده لغت منه بلتك تستمت وقت تهليس هيا قابل اممين مشاهد بكالوخدام ممت القزيمة انتهت لهم اسكيننا تعانا اعبان اهدان بر الوالديننا انتهى هذه ممهتنا وانتتي وستاني تتوق ترباه يا انا وانتكبر اسم ممهنا قبل تفرض بشاس باسم ممه تفاس الشرنس بت توسعت شيت تدوش دوشه جازا لي بيد الفا ربع النهار ماشي النبي صلى الله عليه ما يعني يقرا انا اجدكر صفنا كي صالحين زغانا سي غرسانه يتولد نفس الناس متولد الناس تمرغ في روضه مرياط جنات تمرغ ذا ما تمنى غدكش مع عند خره في الداروا الناس تو تبات يعني تحبي غير شي دار لانه الجنه تحت اقدام الامهات شي مرات يقولوا فن ضربه مامس يفن ضربه شباباس سلام لا شي كشي نور يا البسينو البسينو الشرا هذا تبسين نصحات باه تدخلوا ديما هناك ديما مع الوالدين وطاع مع الوالدين تا كتسكمات تا تجي شي مرات تشدير شو علاه مع الوالدين مع الوالدين سمجهن وتجي ما شيشد مع الوالدين وتسلبحيه ربي واش داير دير غادي متنكيدم ديغة دمتنا تندمت اقرم الواردينتش صاحب الواردينتش وشاس الخيري واردينتش اسخان الواردينتش إنه شازنيد قاس ناس ومشيخ ربا ديكتشوفك ربا غنيفهم فأول ما بفاقب سيدنا موسى السلام يبدأ يتغرد يقلبوك فير يعوني يبدأ يماروك شعوي غزرتي يقل حتى ساقاس وشاذي التط هزي كل بيبرو طيش زبلها حال السكر زبلها حالكواتيو طيش يكتمو الذي لا يخلف المعاد <تصفيق> إن يسن ردوه إليك خاتلت الزعنق إيمان إيمان رصزوان قم في حلبة بس بس المدمار منهم هل يسو من منهم إجازة رب السابق نتماز مش إنس القصة في القصر في الأرائك والحشم والخدم وتخلص من خزين في العلم كيش جنا على البي بشردع بنها اما ام موسى تخلص من خزائن فرعون تلات زعليك العدوسه ما تقصرش ها وصلنا ل اي فرعون يتربى العدوس يتربى سليمش كل الهبرات ما تقصص ترباني نفهم طارقص وتكبر نسربي طارقص وتسلف اد فلس لصبي طارقص واجحدزربي ديما بنظم تواضع سرسي ما نتش أذكر ربي بتاشكت لمضلعمة الغيت تلكي تخذها بريد أدولد قمة تمتد ربي كريم ربي رحيم آه ربي حنان منان ربما اشتقد يا ربي شحان تعالى فهكذا موسى عليه السلام ما شيء سيطة ربما يزع لك تربى داخلنا للقصر في الأسباب ضروري الحليب ضروري الأكل ضروري يشغلوا أما الإيمان يتربى يتربى لفطاية يتوربا مسيف زونات يتوربا مسنا يتوربا خارج القصر ها هي دور السفخ ربيك ما جيتش السبب باش ما يطمعش رجع القصر ينغرق رقتي خبت من عشير فرعه ها يبر الصبرك الصاد اش غادي يموت يكمل يا ولدي الجبان يولي خلاص نخرس نتي تغرس القصر فرع وكشغل دبا باش تربط فاي قديمات في مدينه يلا اش بد يقعدني 10 سنين ثم يما رب العالمين اتربت ديما الصحراء تربى البرى تربى دور يا رادي وانتعلي نكركر ديما الصلوات ديما هالسودت هالتحنة الصلاة اخر شوية برنا يا ربك شوية الهواء تعرف شوية قوضة الله التغذي اللي وسعى النبي العالم الرحمة الله تعالى يقلون في زمان بني إسرائيل في سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام إنا يا ربي سنة دي قلون ونجاز نجاه النمع الناس وليس في خن دام الزوالة الباب يخزرها مغبشها قني فانتاز من ميس إنه لا يحاول القوات بالله وإنه جهنم بعد الناس يا رب يسني دي باب التمديد نتالي الجنة امتجار وفو حرفسي ولا مشتوذان بكري ياتفز دوني دوني فانتاز مزوار إنه لا يرى الله اغبشنا جهنم تمديت من الجنة الله يسوى لربي الناس يا ربي بتتسبب. الناس في من ميس يخزر الوسعيكو البريكو الناس مامي الناس مامي سبب غزر يعني كون ربي ماشي داوسع الناس مامي كتشد الرحمه ربي قدر تمش توسع وكلمته تفرطت الساعه غادي الساعه رب العالمين يغفر اس ربي انا وش خصات كان 10 عام و كان في المغفره وسانو نكثر الانابه انا نكثر التروبه انا نكثر البكاء انكتر الدعاء ليله ها الركوع السجود الدعاء تشن وفي النهار كذلك يعني الصوم حترب العالمين ان شاء الله رب من مغفورين لان قالوا رحمه ووسطه مغفره واخره عتق من النار فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام الى تربه من التالي رب العالمين ربات وما تؤمت الكبيه منك يا موسى شيء يقول انت تطط وبقالوا لك هذا اسم تطس وين الحكايه انا كيف يربى إن سيدنا موسى عليه السلام تكرس ما حاسم هي عصايا تركوا عليها وشبه على غنمي وليها فيها مأريب أخرى مش شي سوى الشاشنة بتاكروسانينا بتاكروسانينا بتاكروسانينا باكروسانينا في فعلي قد يغسيسن رب العالمي ناس ألقيها فألقاها عسى ميتة صبحي يسعى تلف سنة تغبر الحامد موسى يروم يروم كيف هي الدالة تنفع لا تنفع ولا تقدر الا باذن الله يعوضك تيمس ويرجعها الله الى عصا داني موسى وترني القادر وترلي ربي الجوم اللي ما من بعد رب العالمين واش نخدمو روح انس وقل له قولا لينا نلعله بهذا لينا رباني فهم ملينا الناس رب لي النبي اس باللي كيشولد بابات فرعون باب الشرطه ياك بنس اولين ونتفرعوا للدهر الربوبيه ها من اكبر يعني الجبابره في الارض ربنا سقولا قولا لينا كيفاش شي باباش دي مسلم مؤمن طاهر ماشكي مسلم تظهر ولا تقول قولين نعم وتوضاعو تسبح غفسن وتسلم غفسن واللي دي مسلمين المهم رب العالمين يوز انتمار فرعون فماشي السنه اجتماع فرعوني مارو الصحراء التهيجاش كتفشت باش كيما راد يدول كلشي سفره الى تقدر يدبر يقل تدبير غادي يدول الغفص اذا كاري الصحاره حوالي 70 الف سحره نوت الخالص نطلعها خالص ما باين عندي ونقربكم ونطلعكم في القران او نعلق غير بالبلال غير انا موسى ياز موسى عليه السلام عنده عصا بصح ماوش عنده عصا والآخرين عندهم تشلوش عندهم الخرافات آه. البدع موسى السلام الناس يوكلس يقريني مارون وخير سبعين ألف سبعين ألف كوردة سبعين ألف عصر كل شيء يتلغمش موسى عليه السلام يجلس يقول بسي ربعانيس بسي أمشي اللي مارون شنين بضعف إيماننا بعدم ذكر الله لغنا يتعو الشدارين الحوال تتياحض يقول الشيمن عاد الشياطين كلكم تدارين عاد يقل يتاق يقل توسوس يقل تخرف يقل يغزرتي يرجع وبعدات في البيضاء وغزروني الدورة ونشق الحجاب ونشق الختاب الرشتان ونشق الخموس بتغني وانت ودأين ودخوا رفاته لشنوه أمت محمد صلى الله عليه وسلم ومت القرآن تدارت توازها من ديس القرآن وليتفلس لشنون وشتين من ديس تزلس ولكن بالغفلة وشي حفظ ليقل حجاب ولا يقل الخموص ولا يقل الشرن ولا يقتربوطة حدي يقل حفظ ربي تفجي نقل يقل قرقار منك تشو مرس يمميك احكا تطيش تطيش غير, غير ياسين غير الناس غير تشورت المؤوذتين غير تقيم الليل غير تصدقة الرحم غير تشورت الاستغفار رب عند العماله سأحسن تدارتنا سأحسن ترواننا سأحسن داني الدول من داخلت الدين يحرصك والمال يحرصه العلم والدين يحرصك في الدنيا وفي البرزخ وفي المحشر وعلى السلاة إلى الفردوس ربان وشنين ربي تريد ما شاء الله زعنك تمشيدا التامن تمتط صنفا لأول مغلوقة لنزوان بابون جمه قاعدا في بابون يا سيدي باب اغل شماء رضا لنا اغلقوا جزيين ما لا يحتاج لنا من شمي اما من نتون, نتون لا مع ما, ما يكون ولو عين ليش تقول حدي في سر احوال ودين الجماد ضبر جوار محمد صلى الله عليه وسلم ان ما كان بدا في, في متنوينة اللهم اجعل ما بقي من عمرنا في مرضاتك على منهاج حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انتو بي ربي الشيطان ترى رضا الشرك دخل بالعالم يتنيج على حساب الياقين على حساب الياقين سن أتزول ببعض جمه أتساس مغلوقة دران بوصن جيني لان تشعل تفاوت تقيم دين الجنت واتر دلاون ها دياس العريس بتا يويد العريس يوصد أنا عاود الوعدة أنا أكمل أنا أشوف الشرك دا وحد تغيد مغلوقة اسم جمعة لا سبحن من العمرتن من الله لا قرى أمم لا لا لو صيت النمت التذكور كل شيء دوبر زره كل شيء دوبر زره ليس هذا دوبر واش من فهامة واش من قايا واش من دين زفقن مع مكانه وانو باقي لبابايو باقي لرجازو باقي لالشباب ولاد الشنتي زنانسن أزوانت لونيل النابس ما يقل حادث ينهى ينهى المزورات كثرت زيارة النساء المقابر ينهى لقد تتزول عبر الجهاز لقد أخفافي خطرة خطرتين في السنة معبر الجهاز لقد أخفتت صوت وكيف تتزول توني ملعية وملعونة لماذا تتزولي نزال كما قبرت؟ واذا؟ تخزب ببعنة لأتلحم ربي نغم من نم نغني اللي نرى الجهاز للم تطلق الدين من نم تصدرت من نم عم نم تطلق الزرق نم وتسلق نار وتسلق راي وتسلق موسيق أتت في الرحمة والجهاز للم إن شاء الله رب أغني ذهب تفجتوا للنب رب أغني سيدنا موسى السلام ربي تسيريس لي قرس أما سي ما روني حواله سبعين ألف ربي يوم ريما أضرب بعاسك هاودي ما تغيرتش يا حبيبي يضرب على الصخر شتلفعه كورشة القفز كورشة ما جرتي جرتي تالت ساعة تنتغيرت السحرة مبقى ميت في السفو خلاص سجدوا لرب موسى وهارم وحضن ربي لا إله إلا الله وأن موسى وهارون نبي الله في رعونك سيد بدو سيد قلاطة هاو هل شاورت الزهر نشي وغاوم نشي خلصاوم نشي شغاوم لكن الناس ونعدبها أو نقطعهم من خلاف نحكم لاظروات ولا قوش لاظروات على يده ولا قوش تحرجين عذاب ونحن نسيسته من العذاب كما ذلك يتحرجع كما نصيب بغماني في جدوع النخر كذا في جدوع داخل جدوع صحا دي رزول رزومن ورزوليك تمجيده دير ماشي ستدايل ليما انا نجريت خسي اجريت خسي شلح من الحركه هتربى نخ هتربى غنغفر النصب باشي مان بيل اليما نجنن ا ما وكافل اليتيم ك في الجنه نفسو بيوسطو وصا غير اليتيم وش اسي سوق سعودي سيك وش اسي اليتيم كيفاه تبي ديري كيما ماشي تجو ندمو ماشي تجو لي مانو يضربو لك مطرح بين ميدان معمر مطرح بين ميدان رجلا دي بين ميدان ها اسومين راهو هذه تزارت بعد ذلك العمل إن الصلاة اقناها عن فحشاي والمكر فمن لم تنها وصلاة وعن فحشاي والمكر فلا صلاة له فربنا إن شاء الله هذه الفرصة تعالى رمضان حتى نقوي ما. إن شاء الله رب العالم يصرح يعاوننا ربنا يعاوننا أول شيء في أول رمضان صفات الشياطين وما لا تلك الجان لا شيء بليس مثلا قد قد يكفر أنه يتسبع أنه يحفي أحوال السم السيتس تجري بليس لأن النفس أشد بين سبعين إبليس النفس أماره بالسوء النفس هو عر يعاد هذا لها ماذا فرصة يقوص النبي صلى الله عليه وسلم يزادل المنبر يولي في الدرجة الأولى إن أمين الصحابة لنتبع لنتسلل لنتسجل ينبع السفلس إن أمين إن في التات أكبر إن أمين. هذا في المنبر يقدر يبدنا للصحابة يا رسول الله نسلتني أمين أمين أمين في ما نجدني أمين وين تشري ديك واحد الشاور معس الناس شرطت سربتها الناس امين السماء هو جبريل عليه السلام امير الارض محمد صلى الله عليه وسلم وامين السماء رئيس الملائكه جبريل عليه السلام الني في الدرجه الاولى الني يفشل من هدرك والديه ولم يدخل به الجنه يعني مدعي شقيه والسيد رك قنباب النعممس وتنيخدم ولينا نسيدو الخير يتفاجئ النما ودير بيه اربع شيه وتقلو تما شوتقلو تزعلو شتشبح شي شتشي شيو شي يخدم يجلس الصالحين دا تمدينتو وجناجنا الناس ما ماش توصلت يتغزرت يخدم الغربط باب التحلوت نتمنى باش توصلت الكلام زوين هذا يغب الشبه حتى يما يوي يتغزت الناس عند المرض انا يعوض انما من انا منها ا تالرب يغسلوها يتنظف تقنو قابل, قابل بإخلاص بإخلاص خاتسوا صودي خاتسوا شنف خاتسوا مزح شي بتجوكوش رباني يغفر كان تمزح خدمي ربي سيولي ربي صدقي ربي عاوني ربي ربي ربي ضربه شي ساجة شي فاوز الناس دي ما رسولنا عسا سايمول الشياء دحني تتققر يا عمت يا عمر إنها جتققر شكرا على عملكم حمدلكم يقدر يقدر لي سطاجي صح حتى حنا توتي يا ليمن وليذا فاذا به يقيم على مس حوالي عام ونص بالعالم تمو تحمرس تشهد تقالسن ولاو تغزل ولاو تغزلنا ديربح ولاو تغزل بالتدليل اللي لباسيا كتغزل بعدا ولا ضمنايو ولاو بعت وفا مماس يدوني لغدوش بس يدوني لتحنو التس يمالا عز ثلاثة نتحونا في الإيمان ثلاثة نتحونا بس يكمل في الحالة يا عادة حبيب فرص فرص تسجد رمضان يمال فرصة وتعوض يقيمان وجودون 13 يوم بتتقيمان هندي مارو نكمل خاتين وضيعن وقت خاتين وصحار خاتين دومينو خاتين لغناء نتوب خاتد خير رمضان إن شاء الله إلى رمضان قدم بالتحية ربي شن عباد رمضان شن عباد الله رمضان هي المحطة للتزود فإنه أمين إنه يسهدرش فيتسنت إنه يسترش فيتسنت إنه يدي جي جيبرا جي عليه السلام شقية شقية من أدرك رمضان ولم يغفر له رمضان 30 يوم بيئة الإيمان بيئة المساجد بيئة القرآن بيئة الدكر بيئة الدعوة لله بيئة يعني الدروس بيئة الدكرة 30 يوم وطفقه. ماشي تجولو ماشي تجولو هندولين نزل بيصد ما إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قوله بالأتي في الصدو ولو العذب الله إلا مغلف إلا قوة فأربعنا بصدر شاء الله ها. فنرجع شاء الله خاصة عشر يام إلى توسن أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار ولله عتقى من النار في كل ليلة وفي عشر أواخر بل جملة. وعندو ليله الله رجعنا منهم ليله خير من 1000 شهر الله يعطيك ليله في الكونط نتاعك خير من 1000 شهر عباده محمد رسول عباده خير خلق الله رسول امام الانبياء بصح ماشي انت تشربي ونت في الغفلات ونت في مع الرغمه ونت في مع الحوال غني في السجود غني في البكاء غني في الدعوه الله عمل صالح راني شالله ليته راني نعتك من فوزنا ورب الكعبه اش شيء القيامه حبيبي تجي وانت تفرح فرحت فمن زحزحه عن النار وادخل الجنه فقد فاز دينا الفرج خاير المحشره صقار صقار. فلان ابن فلان سعد سعاده لا شقاوة بعدها ابدا ما تشوفش نهار قحل ساي جردوس جوار النبي صلى الحور العين الانهار الموسيقى ديننا تخنا دينات وتشلا موسيقى دا حرام شاتكيداش الموسيقى هاكا يقولو زعما طف طف طف طف طف برديمان شنتو مانا بلا ب بلا ب شيش تفتح لك يشري يشري تم تحنوت يجولاش لفاسك يجولاش لوتك تواجهي مشاريين كلي لا فهم اسم ديما لا بلا تحنوت يجما تصحت تزعتك صحه مزيده ضحذ منه السن في سبيل الله بش لي ما نشي أشيرني شاء الله والله وشين في عقل يا يجيك مالك لما تكون شكوا يخبطك بكث يدورك عينك يخرج وكلك ونزرعين المشوارتك تي... يتعكس وتزرعك وتكحال تشوف الماسيك حل تندم يتزق دانيل أحوال يجنو... أحوال السجوان أربان يتبث قيل رجعوني لعل يعملوا صالحا في مطارك يا ربي الرئي جغديت لي جغد عويل الله جغد القرآن جغد وردينيك جغد حسنات أولا ربي حق نفسي تكترناهي الهويران يرناهي يبدو النفس ترناهي يا ربي الرئي أسين ربي كلمة رضع وزجر كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراه يبرزخون إلا يوم يبعثون إلا حكف القبرة رجعوا يعني ما ضرمتهاك صغيرة ما ضرمتهاك تبساك بعدها بعض أشهر وعشر يامز دي سيقلها تشيك تعودتي قد كنبوش تشيك يواما تشتعمل حيش تلهماني امكي امحن نيد من الجديد تاروش مرزوان وتن تربيت السدين تربيت نصريها الدنيت لفناء مقفزت مباشرة تفانيب أضطر مع وثلت أحوال أربع نتبت فكر مشو تربيت تاروش السدين وشاس الدين قنوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلا في فرش الموت زوية عثمان بن عفان الناس مجسكي الناس فكي دنوبي الناس آمروك بطبيب الناس الطبيب وأمرضني الناس آمروك بعطاء نشوفك عطاء من بيت المان أمير المؤمنين الناس لا حاجة لي إليه الناس عندك بلد بكر الناس تاركتونهم وصية محمد صلى الله عليه وسلم ما هي والسيطة محمد صلى الله عليه وسلم؟ البيت الذي يقرأ فيه سورة الواقعة في كل ليلة ينفى منها الفقر ينفى منها الفقر بل قرأة الدرين الغمارو إذا القرآن منتها بل قرأة الدرسنا منت بل القرآن, من من القرآن. نشينا على القرآن الفقر قبل ما دمت مضرب صغلاء مضرب صفلاء مضرب صغي بدنا ممت أسنا دمت إياه ودع الزاب أنت ود سورة وينه؟ ماما مبارك مدروم صرعي؟ الجزء صرعي مدروم صرعي في المصر؟ المصري تلت أيام سيكون عاصة هذا تبلغيه هذا مش دين الدين ربي صار يالتي فمن كان يرجو لقاء ربيه فمن كان يرجو لقاء ربيه فلي يعمل عملاً صالحاً ولا يجي كبيراً يربيه أحداً نكمل أن تواضع أتوات تواضع داني لاشي كرهت تقوم طواط اه محمد عاش نعم يبقى هذه بارك الله فيك ربي الناس النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتق الله يتقى شنو بوت الله كيمشينا كرهت قدر برك الله فيك ربي ارحم الوالدينك ربي ارحم الوالدينك تيردك قدر ش محمد صلى الله عليه وسلم خير وخلق الله كان يستغفر الله في المجلس الواحد ويتوب إليه أكثر من سبعين مرة وفي اليوم أكثر من مئة مرة صلى الله عليه وسلم يعاد نستغفر الله ونتوب إليه فإن شاء الله, رب شاء الله الموسم هذا رمضان موسم هداية وعندوا البعضانة نصفى ولونا ونبيض ولو نصب عضانة نرى المظالم يقلوا سيكتو قواما تيمسل نتمنشي قلوب رشان نقول سبحان الله يكيد أيرا بيضة وتزوجتيك حل الناس طل يشور زويلا مش مشو داشليل زوج غدول رب هذا بيد ولا ولنا سبعضانا رمضان لي مسامح نسولك واعتمل حرامك واعفو عن من واحسن اذا من عسى اليك دشي كنجي ندسكر المنكر نسينا لشي عليه السلام ايت مسبابه لحسد طاجروزي كل تيرس بغي بدا الغالي السماء اقصيتي مكن الرب تاع مرت يدول وزير المال وزير الماليه والاقتصاد جاءوا أمر رب يحترق قدامه هوا أخوتك هاي الله ما يزير قدامك هاي أنت في شدهم قادر أنت فيه سيد فاقن ديوان سن يوسف زغر بيطلعوا بتسنينا الناس نروحها تشيطان يا زغجال عندنا ماذا تشيطان الشيطان ربي إذا كتلايت ربات إن شاء الله تلعي برطاني ما الليت ودي ما تجل جلت في طاواننا خاصة الشباب خاصة من الشباب لو دي مالكومنز خمت المارد اكتافر من يتقي ويصبر انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين التقوى ثم التقوى ها يفسر تعالى في الخمس الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل عند التقوى التقوى انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ان شاء الله وقت قليل يقال نحوذ النبي صوصم أنخي إن شاء الله سنة دسان شمالنا ربعة أنزو أندس أنزو أندس الله أكبر أنزو قدموني قدموني معد السيجي معد السيجي ضق ودانين أي نانين أهل الوادر من الجنة ويعطى من الجنة ويكسى من الجنة وتفتح له لافداء الجنة ويارى مقرده في الجنة ويقول له الملكين نوم نومة العروس نوم نومة العروس تعافة للدنيت تريد تطاوش تري دي الصحراء تريت مسن صحراء تري وفي المحشر كان في الدنيا غريق توندير زال غزنتبيد ندابو هذه الدنيت تخلدك ربي وفي المحشر عريس في المحشر عريس مع الزنان ماشي الزان الدنيدان ان شاء الله يهدينا يبصرنا على علمنا ها انتو وان شاء الله نتم عمر ونتمجيدان نتمت كان ربي حتى انا موت. وعبد ربك حتى يتيك اليقين رب أغنى يغفر صحانه وصفه الله العظيم وتوب إليه أعود بالله السميع العليم للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجيك وعظم سلطانك اللهم لك الحمد أحترداء ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاء اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا ذنبني اللي غفرته ولا هم من إلا ولا دين إن قضيته ولا مريض إن ولا مسلماً ميتاً أرحمته ولا مسافراً إلا كتبت سلامته ولا ولد إن إلا ولا طالب علم إلا أرشدته ولا خارج في سبيك نصرته ولا ضال إن ولا ضال إن إلا هديته الله محبي وزين في قلوبنا وكره لنا الكفره والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين اللهم اغفر دنوبنا ووسع خلقنا وطيب كسبنا وقنعنا بما رزقنا وقنعنا بما رزقنا ولا تدقر بنا شيء صرفته عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفرا فاعف عنا اللهم لك العفو والعافاه والعافات في الدنيا في الاخره اللهم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض اللهم انت الذي قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب ودعو الداعي إذا دعاني اللهم من ندعوناك ونحن مدنبين مقصرين مختئين اللهم تبعلينا اللهم تبعلينا اللهم ذي أولادنا وولاد المسلمين اللهم ذي بناتنا وبلد المسلمين اللهم